و اتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل أ ن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذ ر ي ة من حملنا مع نوح إ ن ه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إ س ر الله ئ ي ا ل ا ع ل في الجزء أ ر ر ض م الثاني ن ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ا ه م ا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي ب أ س شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 お ي د ع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آ ي ت ي ن فمحونا آ ي الل ه الليل وجعلنا آ ي ه النهار مبصره آ ي ه النهار م ب ص ر ة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا 私たちはこのように思い出してくれているのです。私たちはこのように思い出し ا くれているのです。私 ا ちは ر ا ように思い ت してくれているのです。私たちはこのように思い出して من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن い ل فإن انما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها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 من كان يريد العاجل ة ع ج ل ن ا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا َمَنْ مُؤْمِنٌ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا نُمِدُ كَانَ أَرَادَ فَأُولَئِكَ الْآخِرَةَ لَهَا سَعْيَهَا كُلَّا أُولَئِ وَسَعَى وَهُوَ هَا「お مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ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 わか望む人はあなたの ه をかけ ا فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أ ع ل م بما في نفوسكم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 ولا تجعل مع الله الها آ خ ر فتلقى ُ في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما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 س ي, س ي ي, ي, ي, ي ب ب ن ْ غ ِ ض ُ ون اليك رؤوسهم ويقولون َُ متاه ُ قل عسى أ ن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم إ ل ا قليلا وقل لعبادي ي ق و ل ُ ا َ ل ت ي هي َ ح س ن ا ل ش ي ط ا ن ينزغ بينهم إ ن الشيطان كان ل ل إ ن س ا ن عدوا مبينا ربكم أ ع ل م بكم إ ن يشا يرحمكم أ و إ ن يشا يعذبكم وما أ ر س ل ن ا ك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود ز ب و ر ا ق أ ُ ن َ د َُّ و ا الذين زعمتم من دونه، فلا يملكون كشف الضر عنكم، ولا تحويلا.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 وان من ق ر ي ة إ ل ا نحن مهلكوها قبل يوم ا ل ق ي ا م ة, و ة و ا, م أ و معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أ ن نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا أ ن كذب بها ا ل أ و ل و ن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 وكان ا ل إ ن س ا ن كفورا أ ف أ م ن ت م أ ن يخسف بكم جانب البر أ و يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كثرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني و ح م ل ن ا ه م في ا ل ب ر و ا ل ب ح ر ر و ق ن ا ه م من ا ل ط ي ب الاول ت و ف ض ن ه م ى كثير تفضيلاً ممن خلقنا تفضيلا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 وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إ ل ي ك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا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 わしはあなたの声をか ا, ا, أ, ا, ا ء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 プールに戻ってきてい الْعِلْمِ ようにしていきたいと思いま ا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 بحان ربيهالكنتو بشرا إلا رسولا وما الناس يؤمنوا ا منع أن إذ ج ء「そん ا こと ا うても ا うこともあ و ا 「ابعث الله بشرا رسولا」قل لو كان في ا ل, م م ل, ل م م أ ر ض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم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 ونحشرهم يوم وجوههم وبكما وصما مأواهم جهنم زدناهم بأنهم سعيرا القيامة عميا كلما جزاؤهم على ذلك خبت كفروا بآياتنا وقالوا 「えいがなきゃい ل ないのかな?」 「こんなに変わってくれたらいいのに」 وَلَقَدَ مُوسَىٰ فَاسْأَلْ إِسْرَائِيلَ فَقَالَ لَهُ آتَيْنَا تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ بَنِي جَاءَهُمْ أ إِذْ「おかえりなさい」「私の手を縮んでい م َ س ْ ح ُ و ر い ا 「これからもありがとうございました」 私たちの声を聞いてくれているのは私た ن の声を聞いてくれているのです。 ア رسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا